ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء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 إن فقتم من شيء فهو يخلفه وهو غير الرازقين